لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَشَفَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّمَا تَنْتظرون إِنَّ الَّذِينَ تَرَقُّوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا النَّاسِ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا مَن كَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَعَلَّ اللَّهَ بِهِ خَيرًا أَوْ يُصِيبَ بِهِ أَجَلًا مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اهدني ربي الى صراط مستقيم دينه قيما مله ابراهيم خليفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 بِكُمْ نَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ كَسَرٌ يُقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ